ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد قطام وإذا تولى تعا الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن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 فإن من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور